بسم الله الرحمن الرحيم تاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قال كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ بَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 قال رَبّ السماواتِ وَالْأَْرضِ وَماَا بَينَهُ مائِ كُتُم مُوقِنين قَا لِمَنْ حَلَهُ أَل تَسَْمِعُون قَا رَبّكُمْ وَرَبّ آبَاءِكُم الأأَووَلين قَا إَِّ وَسُولَكُم الذي أُْصِلَ إِ لَكُمْ قال رَبّ الْ المَشرِطِ وَالْمَغْرِبِ وَماَاابَنَّهُ مِ كُ تُمْ تعَاتِلون قَالَ إنِن التخَرْتَ إلَه غَيرِلَ أأَجَعللَ نَّكَ منِنَمَسجونين قَا أَلَ جِتُكَ بِشَيء مُبِين قالَا فَأْتِ بهِهِ إنِ كُ تَمِنَ الصَّادِتِين.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 قالَاوا آمنَّ بِرَبِّ العالممِين رَبّموسَ وَهَاعون قَا آمن تُمْ لَ قَِلَأَنْ آذَنَ لَكُمْ إنَّهُ لَ بوكُم الذي عَمَكُم السِحْرَ فَلَ سَوْفَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا قلبون إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنّا أول المؤمنين وَأَوْحَنَ إلَ مسَ أأَسِْبِ إِباد إكُ مُتَّبَعُون فأسَلَف العْن فيِيمدَ إ حشرِرين إ أُل إ شذِمَة قَللون وَإِهُم لَنَا لَ وَإَِّ لَ جٌ حذِرون فأخْرَجناَاهُم مِنْ جََّاتٍ وَعيُون وَكُنُوزِ وَلَقامِ كَرِيم كَذَلِكَ وَأَرَسناهابَنِي إ الصائل فَأتْبَعُهُم مُشتين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 من دون اللَّهِ هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين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 إِلَّا هَوَأَطِيعُونَ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لك وَأَتَّبِعُكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نظير مبين قالوا لئن لن تنتهي نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون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 وَماَا أَسألكُم عليهلَيهِ مِنْ أَجرٍْ إن أَجرِْيَ إِلَّا على رَبّ العالممين أَتَبنونَ بكُِّرٍ آيَةً تَعْبَسُون وَتَتَّخِذُونَ مَصَنِ علىى عَكُم تَخلدُون وَإذاابَ تَشُْم بَتَشُْم جَبين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 بِعلمُ بِماَا تَعملون فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذاَبُ يَهُِظَُّةِ إهُ كََ ععَذاَابَ يَهُ مِن ظم إن فيِي ذَلِكَ لآيَم وَمَا كانَ أَكثَرهُم مُؤمِين وَإَِّ رَبكَ لَ العزيز الرَّحيِيم وَإِهُ لَزل رَبّ العالممين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 فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَتَى بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ لِكَي يَذَّكَّرُوا فَيَرْحَمُوا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السمع فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاحْضُنْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ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 يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تَرَ أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون